فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى ف فَأيتم ال لا تَوالعُززَّ وَمَنَا تَ الثفَةً الأُخرى ألَكمم الذكَر وَلَهُ الأُثَاء تِلكَائيدًا قسمَة ضزَا إن إِا أَسم سََّيتُهَا أَتُم وَآباءكُمْ سيتُه أَتُم وَأَباءكُم م أَنزَل الله بِهَا مِن سُنطان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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى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 وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فغشاها مَا غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة